اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره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 Sa'ad.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 التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna wa walidina minan nar wa azwajina wa auladina ومشايخنا وعلمائنا وشيوخنا وأميرنا ومن أحبنا فيك ومن أساء لنا اللهم اغفر لهم وارحمهم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 باركك من صحة وسلامه وخير وعافيه وسعه رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك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 Antaja dalu korana lazima robinakulubina, o anu ra su durina, o džila ar zanina, o dahaba humumina, o humumina, Allahu madakirna min وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء Ďnzil alėjna algyf, vala tajjalna miną القانطين Allahumma a�ďthna, Allahumma aďthna, Allahumma aďthna, Allahumma aďthna, Allahumma لا rachmah, laa sūqia'a āذاb, vala hadum, vala varac. Allahumma inna min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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبغنا بالخيبة والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطر يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا باسطا اليدين يا صاحب كل نجوان ويا منتهى كل شكوان يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاطها يا سيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن تحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوه الحاضرين والغافرين